وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم رَّبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم رَّبُّكُم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تَقْرِضُونَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيقَاظًا وَهُم نُرْقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاكَ الشِّمَالِ وَكَفَّ الْبَاسِطُ ذِرَاعَهُ بِالْوَصِيدِ لَوِ اسْتَطَاعَ تَعَالَى جِبَالَ لَوِيلَتْ مِنْهُ فِرَاقًا اَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبا وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبث ما يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايغا اذكى طعاما فلينظر ايغا اذكى طعاما ف يُكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَالْيَتَطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن غَضِبُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَن يُعِيدُوكُم فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا